ربهم يومئذ لا ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي علين وما أدراك ما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 وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنين عيني يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبون كين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء الض